لا تحاول بل كذب تبني حلام اللاعب ولا يغرك المهب ولا تصاحب هالبخيل اغتنم وقت العمر بين قرآن وذكر خليك بحلو الفكر ولا تردد مستحيل لا تحاول بل كذب تبني حلام اللعب ولا لا يغرك هالمهام لا تصاحب هالبخيل صادق إنسان صدوق لا يخون ولا يبوق دائما ذكره شروق خيره لعمره دليل شر نفسك لا يزيد خلك بعلمك أكيد بيبتدي عمر جديد وعسى وقتك جميل لا تحاول بل كذب تبني حلام ولا لا يغرك هالمهب لا تصاحبها البخي لا لا لا يغرك من حاكه انت صح من من بكه ربه الواحد صار من ذنبه عالي لراقب راقب, راقب الله بكل شيء دامك بدنياك حي واتبع الاسلام ضي ديننا دين اصيل لا تحاول بل كذب, كذب. تبني حلام اللعب ولا لا يغرك هالماهام لا تصاحب هالبخير اتبع اتبع الدين الحنيف ساعد انسان كفيف والعمل دايم يضيف خير لو كان بقيل البس لا لا لا بل كذب لا يغرك لعب حتى لو يكسب ذهب وانت عارف بدليل لا تحاول بل كذب تبني حلم لعب ولا لا يغرك هالمهب لا تصاحب هالبخيل